من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وغفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم ما أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت ارجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض أنظر كيف نصدف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نَبَأٍ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُومُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَقُومُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ